والله وقياس الدلالة هذا هو القسم الثاني من انواع القياس وأعرفه بقوله هو الاستدلال أي طلب الدليل بأحد النظيرين أي المتماثلين طلبا لعلته لذلك قال على الآخر يعني فرع نقيسه الأصل. والعلة تكون وهو وتكون علة في تكون دالة العلة دالة على الحكم وليست موجبة له دالة على الحكم يعني قد يكون أن هذه العلة صحيح ولا توجب الحكم لأنها قد لا تدل عليه مثال ذلك قياس. السكر على الشعير في الربا أو الزكاة عندنا عدة خلال علة كلاهما مطعوم يعني طعام وعلة كلاهما مكيل علة كلاهما يقتات يعني اتخذ قوتا فبأي العل فبأي العلل نرحقه ذلك قال العلل ذال على الحكم قد يكون الحكم هو الطعم قد يكون هو العلة الكير وقد يكون غير ذلك وليست موجبة للحكم فقد لا تكون هي الكير بل هي الطعم وهكذا والقسم الثالث قياس الشبه وعرفه بقوله أن يكون الفرع متردد بين أصلين يعني ان يكون حكم الفرع متردد في علته بين أصلين مثال ذلك العبد متردد بين أصل كونه انسانا يأكل ويشرب ويتكلم ومتردد بين كونه حيوانا أي مثل بقية الحيوانات التي تملك كالشاه يدش يشبهها في جواز بيعه وشرائه ووجوب الإحسان إليه بعض اهل العلم يشبهه بالإنسان فيرتب عليه أحكامه من وجوب صلاة الجمعة وجواز أن يكون خطيبا ويجوز أن يجاهد وهكذا وبعضهم يلحقه بالحيوان فلا يصح منه ان يكون أن يصلي بالناس الجمعة وهكذا لذلك قال المصنف فيلحق أي فرع بأقربهما أي بأقرب الأصلين شبها من هنا ينشأ خلاف العلماء والعلة من ناحية ظهورها وخفائها تنقسم إلى هذه الأقسام القسم الأول تحقيق المناط المراد بالمناط العلة والمراد تحقيق المناط أي أن العلة فيه متحققة إما بالنص عليها كقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وقول يسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو بالإجماع مثل وجوب نصب إمام ووجوب النفقة على الزوجة وهكذا فالعلة في فيها متحققه يجب نصب إمام ليحفظ الأمن ويجب النفقة على الزوجة لكي لا كان الاستمتاع والقسم الثاني تنقيح المناظر أي إلغاء العلل التي لا تؤثر في الحكم مثل لما أتا أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لكت ولهكت إلى آخره الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم كونه عربيا وكونه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العله لا تؤثر القسم الثالث تخريج المناط أي استنباط العله في نص في نص لم تذكر فيه العله وهذا كثير في النصوص وعليها قياس اهل العلم ويكثر في هذا القسم اجتهادات العلماء مثل علة الربا المسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر وقبل الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه نوعا الربا، لكن لم يذكر العلة، فاستنبط العلماء رحمة الله العلة، منهم من يقول الكيل والوزن، ومنهم يضيف مع الكيل الطعم، ومنهم يضيف الاقتيات، ومنهم من يقول العلة، الذهب والفضة ثمنية وهكذا، وهذا كثير في الشرع. نعم الله لا إله إلا الله.